وأوحينا إلى موسى أن ألك عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فقول بولنا لك عن قلب صاغرين وألقي السحرة ساددين قالوا آمنا برب العالمين رب بموسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكرم كرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقط صي عن ايديكم مِنْ من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين قالوا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 رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفْأَنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفهم يسئدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله إِنَّ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده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 ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما ت بها من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدعو دم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين.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 لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَأَدْرَكُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ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 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة رب بِكَ الْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِذَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا تجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبهرون ثُمَّ هُمْ فِي وَطِئٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَدْعُوكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ